أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ الحق قل الله يهدي للحق فمن يد الى الحق احق ان يتبع احق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن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 ولكن ولكن تصدق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين eller kan de ge asppere ham? De hey, salen بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فَذُوقُوا كَيْفَ كُنَّا عَقِبَ الظَّالِمِينَ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وإن كذبوا كفقل لي عملي ولَكُم عَمَلُكُم أن تُبَرِّئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَّ بَرِئِي وَأَنَّ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 إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا ولكن الناس أنفسهم يظلمون